ما قطعت من لينة او تركتموها قائمه على أُصُولِهَا فباذن الله فباذن الله ويخزي الفاسقين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 فَلِلَّهِ ve fıllı Ressul ve fıllızı Qurb ve fıllıyetama ve fıllı masakin ve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 للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله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 و يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وَمَن يُقْشُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُوَ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا غَفِر لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل ولا تجعل في قلوبنا غل آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم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 كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنس أن كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني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 من اتقوا الله والتنذر والتنذر نفس ما قدمت لغدي واتق الله إن الله خبير بما تعملون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 هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عم